أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن en alleen om te beginnen En Waarom gaan ze naar de kerk? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ولم يومئذ, يومئذ لله، ويل للمطففين